بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت أمود وعاد بالقارعة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 فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعطوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَتَعِيهَا أُذْنُ وَعِيهَا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَبْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَتَ دَكَتَ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَسَقَطَ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ وَهِيَ والملك على الرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذن ثمانية يوم إذن تعرضون لا تخس منكم خافية فأما من أُوتي كتابه بيمينه فيقولها أم قرأ كتابي أن تأني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، أطوفها دانية، كلوا وأشربوا هني أم بما أسلتتم في الأيام الخالية، وأما من أُعطي كتابه بشماله، فيقول يا لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه يا ليتها كانت القاضيه لا اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا اخذوه فغلوا